قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فإما وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَلَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا بَنِي رَائِلَنَّ قُرُونِ عُمَّتِيَّ لَكِ إِنْ نِعْمْتِ عَلَيَّ قُمْ وَأَوْفِ بِعَهْدِي وَأَوْفِ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِ يقوم وييصرهون وامنوا بما انزلتم مص ثِقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوْلَكَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَّمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّالِ دَكَتْ وَرْكَعُوا مَعَوِكِينَ أَتَمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَالتَّ لُن الْكِتَاب أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ هٰذَا لَكِبْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَعْنُونَ أَنَّهُمْ مُلَكُ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 تقو يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عبا